Alam ben ila de enige, de enige, de Ja, Oh, oh, oh. Echt ie het قد مكروا مكروا وإن كالله مكروا وَإِنْ كان مكرهم لتزون من غلط ماء فلا تحسبن الله ZANG EN